ألم نخلكم مما إمهين؟ فجعل ما هو في قرار مكين إلى قدر معلو. فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفات أحيانا مواتا وجعلنا فيها رواسيا شامخات وافقناكم ماء انفرات ويل يوم اذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغنق اللهب إنها تعمي بشلال كالقصر كأنه جمالات صفر ويل يومئذ للمكذبي فيكون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل دمعناكم ولم ولد، فإن كان لكم كيد فكيدون، ويل يومئذ للمكذبين، إن.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 ويل يوم إذن للمكذبين وإذا قيل لهم ركعوا لا يركعون ويل يوم للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن بَأِي الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ فلم نجعل الأرض مهادا